ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آسا الَّذِينَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبِثْتُمْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَفِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا يَسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ قَوْمُنَا تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَا 124. وقفت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 125. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفعل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 لا يستبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا